إنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنا ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبين ربكم آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف الجبار عن ساقه فيكشف الجبار عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما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 إنك ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدحظة مزلة أي تزل فيه الأقدام ولا تستقر عليه خطاطيف وكلالي جمع كلوم وهي حديدة معقوفة الرأس وحسكة مفلطحة شوكة صلبة من حديد لها شوكة عقيفة ملوية تكون بنجد يقال لها السعدان نبت له شوك عظيم يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبر وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج المسلم وناج مخدوش ومخدوث في نار جهنم على وجهه حتى يمر آخرهم يسحبوا إلى جنة صحبا فما أنتم بأشد لي مناشتة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبا وإذا رأوا أنهم قد نجو في إخوانهم يقولون ربنا الناجون يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم اذهبوا إلى النار اذهبوا فمن وجدتم في قلبه نفقال دينار من, من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أصدر فساقه فيخرجون من عرف ثم يعودون فيقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من ايمان فاخرجوه فيخرجون من عرف ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من ايمان فاخرجوه فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من ايمان فاخرجوه فيخرجون من عرف قال ابو سعيد فان لم تصدقوني إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لذنه أجرا عظيما قال صلى الله عليه وسلم فيشبع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقول الجبار بقية شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد تحرشوا أي فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحافة في حميل السيل فدرأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الضل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عثقاء الرحمن هؤلاء عثقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل أملوه ولا خير قدموه فيقال لهم ما رأيتم في الجنة ومثله معه لكم فيقال لهم ما رأيتم ومثله معه وفي لفظ آخر للحديث من حديث أبي هريرة قال حتى إذا فرق الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود قال فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قدم تحشوا يعيش فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيد ويبقى رجل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي قد قبشني أي آذاني ريحها وأحرقني ذكاؤها يعني لفظها فاصرف وجهي عن النار فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول الله له لعلك إن أعقيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني إلى باب الجنة قربني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت ألا تسألني غيره وإلك يا ابن آدم ما أخذرك فلا يزال يدعو فيقول العلي إن أعطيت كذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما شاء من عهود وموافق ألا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يذكر ثم يقول وبيدخني الجنة ثم يقول ربي ادخني الجنة ثم يقول أو ليس أو ليس قد سعنت ألا تسألني غيره وإليك يا ابن آدم ما أقدرك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله فلا يزال يدعو حتى يضحك الله وربي لن نعدم خيرا من رب يضحك فيها فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأمان فيقول الله له هذا لك ومثله معه قال أبو فريرا وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم واحسنوا ظنكم به واحسنوا ظنكم به فإنه عز ظن العبد به احسنوا ظنكم بربكم فإنه عند حسن ظن عبده برد ومن حسن ظن العبد بربه حسن العمل ومن حسن ظن أيضا التوبة الصادقة وشكر النعم عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا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 جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما مصدوا وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك تخفي عن الكون جميلة طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك اللهم بيض يوم العاضي وجوهنا وتقل موازيننا وكن على الصراط أنيسنا اللهم إنا نسألك توبة صادقة اللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك ارحم ضعفنا وتقصيرنا وجهلنا وإصرافنا في أمرنا لا تؤاخذنا بالتقصير واعفو عنا الكثير وتقبل منا اليسير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولكل من له حق علينا اغفر لي موتانا وموت المسلمين اللهم مصدِّل موتانا وموت المسلمين. الله مصدِّل موتانا وموت المسلمين. يا رب العالمين، يا أمل التائبين، ويا رجاء المذنبين، ويا أمان الخائفين، ويا ناصر المظلومين، ويا قاسم الجبال. لا تحدنا قدرك يا رب العالمين. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. وأنت العزيز ونحن الأذلاء. وأنت القوي ونحن الضعفة آمننا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولا تأمورنا انصر إخواننا في العراق وفي فلسطين وشيشان وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين انصر من نصرهم واخذل من خذلهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وأفلغ عليهم صبرا وثبت الأقدام فك أسران وأسراهم يا رب الأنا اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيله ويقاتلون أولياءك اللهم اشتد وضأتك عليهم اللهم اشتد وضأتك عليهم اللهم اشتد وضأتك عليهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية وأخرجهم منها أدلة صاخرين وعمرة انتبه